لآن القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م َ للعلوم ِ ف الاسلاميه م ل ي م الأمل فسوف يعلمون وما ف ي ع ل و و ن م أهلكنا تسرق من ا م ة أ ج ل ه ا وما يستغفرون وقالوا يا أ ي ه ا الذي نزل عليه الذكر إ ن ك لمجنون لو ما ت أ ت ي ن ا بالملائكه إ ن كنت من الصادقين ما ننزل ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا بالحق وما كانوا إ ذ ا معذرين إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون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 ف ل و ا ف و ع ه ا ل و ا إ ن م ا سكرت أ ب ص ا ا ر ن ب ل نحن قوم م س ح و ن و ل ق د ج ع ل ن ا السماء في ب و ا وزيناها وحفظناها للنغذرين م ن كل ش ي ط ا ن رجيم إ ل ا من ا س ت ر ا ل س م ي ه شهاب م ب ي ن و ا ل م د س ن ا ه ا و أ ل ق ي ن ا فيها رواسها و ن ب ت ن ا ف ي ه فيها ا وأنبتنا فيها من ك ل شيء م و ث و و ن ج ع ل ن ا ل ك م ف ي ه ا م ع ا ي ء الله س ت م ا ل ح س ن وإن ب خ ا موسوعه ن ن ي ت و ا ل و ا د ن ولقد ل ع م ن ا ا ل م س ت ق ل ي ن منكم و للعلوم ق ا ا ل ا س ت ل ا م ي ن و ي ح ش ر ه موسوعه إنه ا ل ق ق د خ ل ن ا ا ل إ ن س ا ن ي للعلوم ص ا من حمأ ي الاسلاميه من من قال ل ربك موسوعه ل خالق بشرا من صلصال حمل ا بشرا ئ ك ة إني من من م س ن فإذا النابلسي د ل م ل ا ئ ك ة ك ل ه م أجمعين إ ل ا إ ب ل ي س أ ب ا ئ ي ه الساجد قال يا ابليس ما لك أ ل ا تكون مع الساجد ي ن قال لم أ ك ن لاسجد بشر خلقته من صلصال من حمل مسنون قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم و إ ن اللعنة إلى ي و م الدين قال فانظرني إلى ي رب و م ي ب ع ث و ن ق ا ل ف إ ن ك من ا ل م ن ظ ر ي إ ل ى ي و م ا للعلوم و ق ت ق ا ل رب م ا أغويتني ل أ ز ي في ن ن لهم ا ل ل أ أ ر ض و و ي ن ه م أ ج م ع ي ن إلا ه